وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأقيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 عن اليمين وَعَنِ عن الشمال عزين أ يطمع كل أمر إم منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إنما خلقناهم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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون